بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن نجلس في هذه الأجواء الرمضانية. لنتذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتذكر آله ولنأخذ شيئا من أدبهم ومن أخلاقهم ولنرقق قلوبنا في هذا الشهر المبارك الكريم أما أن لا نراعي للشهر حرمة وألا لا يكون لهذه الدروس أي أثر في حياتنا العملية ولا في أدبنا ولا في سلوكنا ولا في اخلاقنا فلا حاجة لنا لهذه الدروس اصلا المفروض في مثل هذه المجالس وما يسبقها وما يلحقها وما يرافقها أن تكون مجالس سكينة وتأدب واحترام وإجلال لعظمة الموضوع الذي نأخذه ولعظمة السير والحكايات التي نتحلق حولها إذا لابد ونحن في هذا الشهر على الأقل, على الأقل على الأقل نربي أنفسنا في هذا الشهر على رقة القلب على رقة القلب على الغضب على العفو على الصفح على التغافل على خفض الجناح على لين الجانب نحن نقص أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبار آله حقا للمعرفة ولزيادة المحبة، لكن للدرس أيضا وللعبرة وللقتداء وللتأسي ولتهذيب القلوب ولتزكيت النفوس. وبهذا ما فائدة يعني أمر تسلية وانتهى الأمر. يعني إنسان يتسلى يمضي شيء من الوقت من هذا رمضان ينصت في إلى مجموعة من الحكايات ومجموعة من القصص ومجموعة من الأخبار كما يتفرج على أي فيلم أو كما يقرأ أي قصة. في أي كتاب من الكتب حكايات وسير النبي عليه الصلاة والسلام وسير يومياته وسير آله هي أولا يقصد بها التأسي ويقصد بها الاقتداء ويقصد بها التخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق آله سلام الله عليهم ثم هذا الشهر كله شهر رمضان شهر البركة وشهر غير وشهر السكينة وشهر يعني الملائكة تفيض بأجنحتها عليه يعني أن هذا أثر هذا التحول العظيم الذي يقع في السماوات حري به أن يكون له أثر في الأرض وحري به أن يكون له أثر في نفوسنا جميعا وبالتالي ترق قلوبنا في هذا الشهر ترق نفوس تتهذب نفوسنا في هذا الشهر لهذا الشهر إذا كان المولى الكريم سبحانه وتعالى وهو الجبار وهو القوي وهو المهيمن اكثر ما يكون عفوه في هذا الشهر واكثر ما يكون صفحه في هذا الشهر ويتجاوز ويعفو عن عظيم المذنبين في حقه يتجاوز عن المخطئين في حق جلاله سبحانه وتعالى اذا حري بنا أن نتخلق بهذا الخلق في مثل هذا الشهر وخرق العفو عن بعضنا بعضا والتجاوز عن بعضنا بعضا أما حديثنا اليوم فهو السمرار لما سبقه من الأحاديث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عن أزواجه رضوان الله عليهن وأرضاهن، ونحن أصلا الترتيب الذي يعني الترتيب الذي نحن عليه في الحديث عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس اعتبارا وإنما هو موافقة. لترتيب زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء النسوة، فقد تزوج صلى الله عليه وآله وسلم بخليجة ثم بعد ذلك تزوج بالسيدة سودة، ثم تلتها السيدة عائشة، ثم السيدة أم ثم ثم السيدة زينب بن ثم زينب بنت ثم حفصة بنت عمر، ثم السيدة زينب بنت خزيمة، ثم السيدة أم سلمة. ونستمر في هذا الترتيب التاريخي لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن التي تلت السيدة أم سلمة رضوان الله عليها في الزواج به وكان لها هذا الشرف العظيم وهذا المجد الاثيل هي السيدة الشريفة النسب الجليلة القدر السيدة التقيه النقية الورعة زينب بنت جحش أم المؤمنين عليه السلام فإنها كانت التالية للسيدة أم سلمة في زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بعض أمهات المؤمنين قد اختصصنا بما لم يختص به غيرهن من النساء إذا كانت السيدة خديجة قد كانت أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها في حياتها وغير ذلك من المناقب والخصائص التي اختصت بها وإذا كانت السيدة عائشة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا غيرها ولم ينزل الوحي وهو, وهو في حجر امرأة سواها رضي الله عنها وإذا كانت غيرها من النساء غيرهن من النساء اختصصنا بما اختصصنا به فإن السيدة زينب بنت جحش يمكن القول بأنها اختصت من دون سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن أكرمهن بأنهن بأنها أكرمهن وليا فإنها رضي الله عنها بأنها أكرمهن وليا لأنها رضي الله عنها وأرضاها كما كانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الأزواج قد زوجهن أهاليهن وزوجهن أولياؤهن فان السيده زينب بن جحش قد زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ولا يمكن الحديث عن السيده زينب بن جحش دون الحديث عن قصة زيد بن حارثه لما بينهما من الترابط ولما بينهما من التلازم لا يمكن الحديث عن قصه زواج النبي عليه الصلاه والسلام بالسيدة زينب بن جحش دون الرجوع إلى قصه زيد ابن حارثة رضي الله عنه كما هو معلوم زيد بن حارثة سبيا في إحدى غزوات العرب حيث كان يغزو بعضهم على بعض ويغنم بعضهم بعضا فجيء به في السبي جيء به أسيرا إلى مكة فبيع في أسواق مكة فاشتراه حكيم بن حزام الذي هو ابن أختي السيدة خديجة رضي الله عنها حكيم بن حزام ابن خويلد. اشترى حكيم زيد فرأته السيدة خديجة فأعجبت به فاشترته هي أيضا من, من ابن أختها حكيم ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه عند خديجة فأعجبه فاستوهبه منها فوهبته إياه ووهبته إياه وبقيه أبدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان عبدا إلا أنه كان عزيزا مكرما ورأى من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من عظيم من عظيم رعايته له ما لا يمكن أن يراه أن عند غيره حتى لو كان أباه أو حتى لو كانت أمه ولذلك لما أخذ والده في البحث عنه وقد جد في ذلك وكسب في ذلك الأشعار الطويلة التي روها للتاريخ التاريخ لما حضر والده وقيل له إن ابنك بمكة حضر إلى مكة وهو يأمل أن يعود بابنه وقد جاء, جاء برفقته من المال ما يكفي لكي يفدي ابنه ممن اشترى فقيل له إن ابنك عند محمد بن عبد الله فزاد أمله في أن يرجع لما يعلم من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ولما أخضره الناس عنه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك عبد المطلب قال إنك عبد المطلب وأنتم جيران الله تعالى تطعمون الجائع وتفكون العاني وإني جئت في طلب ابنك فاطلب ما تشاء من فدية قال لو أنتم معروف بحسن خلق غير ذلك فأنا الآن أطلب الفدية أي ما تطلب من الفدية نعطيك إياه فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير من ذلك قال وماذاك قال أخيره فإن اختاركما فهو لكما وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني أحداً قالوا قد زدت على النصف قال يزدت على النصف يعني قد جاوز العدل يعني هذا الذي تقوله أنت أكثر من العدل وأكثر من الإنصاف أن تجعل الخيار له وهم يكادون يكونون متأكدين أنه سيختارهم إنه أباه وأمه فلما خير زيد بن حارثة اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجت أن أباه وعمه صدم بهذا الأمر واستغرب وفوجئة قالوا اتختار قالوا أتختار العبودية وتدعوا وتدعو أباك وأمك وقومك وعشيرتك قال إني رأيت من هذا الرجل ما لا يمكن أن أراه عند أحد فهو رأى من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعامله معه لم يستطع أن يبدله حتى ولو كان حتى ولو تعلق الأمر بأبيه وأمه وقومه وعشيرته وهكذا مكث زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وتبناه أي جعله ابنه فكان لا يعرف بين الناس إلا بزيد ابن محمد ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم رعايته ومن عظيم عنايته بالسيد بزيد بن حارثة رضي الله عنه أنه اختار له من النساء زوجة شريفة عظيمة النسب بل هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي السيدة زينب بن جحت لأن السيدة زينب بن جحت أمها هي أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختار له هذه المرأة الشريفة النسب على كره من السيدة زينب وعلى كره من أخيها عبد الله بن جحش لأنهم كانوا يرون أنفسهم أشراف ومن أعظم القوم من أعظم الناس نسبا ويصاحرون هذا المولى وهذا العبد الذي كان أسيرا منذ يعني قبل أيام قليلة فقط فتزوجت السيدة زينب بزيد بن حارثة إكراما للنبي صلى الله عليه عليه وآلِه وسلم أما هي فلم تقبل هذا الزواج وتزوجت به على مضض وقبلت به على مضض ولهذا لم تستقر الحياة بين زينب بنت جحش وبين زيد ابن حارثة لهذا السبب لأن كانت ترى نفسها شريفة كانت ترى نفسها عظيمة وكانت ترى زيد ابن حارث المولى دونها وليس بكف إلها فلذلك لم ينجح هذا الزواج ويعني بردت العلاقة, العلاقة بينهما بين زينب بانتجحته وبين زيد بن حارثة وأراد أن يطلقها أراد زيد أن يطلقها أمام عدم النجاح في هذا الزواج قرر أن يطلقها لكنه كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالصبر لأن يصبر على زواجه بها وطبعا، هذا هو الامر الذي عاتب فيه الله سبحانه وتعالى وعاتب فيه القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيتزوج زينب بن جحش أعلمه بأنه سيتزوج زينب بن جحش لكن النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من رد الفعل من قبيلته لأنهم كانوا يعتبرون الابن المتبنى مثل الابن صلبا حقيقة فكان يخشى ان تزوج السيد زينب ان يقال عنه ان محمدا قد تزوج زوجة ابنه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من هذا الامر ولذلك كان يؤخر ويستأخر هذا الامر فنزل القرآن معاتب للنبي عليه الصلاة والسلام اشد العتاب وهذه هذا هو الامر حتى هذه القصة الصحيحة في تفسير الايات التي وردت في سوره الاحزاب والتي فيها عتاب عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو ما اخفاه عليه الصلاه والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما, ما اخفى عليه الصلاة والسلام اخفى امر الله تعالى له بالزواج بها واعلامه له بانه سيتزوج بها وكان يقول لزيد اصبر اصبر فهذا هو الذي اخفاه عليه الصلاه والسلام خوفا من قريش وتخشى الناس والله احق ان تخشاه وليست القضيه كما يروي كثير من الناس. ويا ليس الأمر يعني لأن بعض الناس يعيبون أن بعض المستشرقين الذين يريدون يعني تشويه تشويه الإسلام وتشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين اخترعوا هذه الحكايات. هو حقيقة المستشرقون استغلوا هذه الحكايات للغضب من صورة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصل الحكايات ليس من اختراع هؤلاء المستشرقين. وإلا فإن هذه الحكايات التي لا نشوف في أنها مفترات وفي أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل تنافي عصمة الأنبياء وتنافي عصمة الرسل لا نشك في كذبها لكن الذي يؤسف له حقيقة هو أن كثيرا من المفسرين ومن أئمة الدين في هذا الباب هم الذين رووا مثل هذه الروايات ومثل هذه الحكايات وعلى رأسهم ابن جرير الطبري في تفسيره فقد جاء بهذه الروايات وذكر أن النبي سسمره دخل على زينب فرفع عنه الستر فأعجب بها فوقعت في نفسه فلذلك كان يخفي هذا الأمر ويتمنى طلاق زيد حتى يتزوجها وحكايات كثيرة في هذا الباب في إعجاب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة زينب مع أنه لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجب بها إلا وهي تحت زيد فقد كانت ابنة عمته وكانت دائما أمامه وكان يعرفها وكان يراها وكان كل شيء لماذا لا يعجب بها و. وليست وهي تحت ماذا لماذا لم يعجب بها من قبل مما يدل حتى من الناحية المنطقية على وهاء هذه الروايات فضلا عن وهائها من ناحية الأسانيد ومن ناحية الروايات والرواية الصحيحة التي ذكرها أيضا كثير من أهل التفسير هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفي في نفسه أمر الله سبحانه وتعالى بالزواج بها خوفا من أن, يقول من أن تقول له قريش تزوج امرأة ابنه وحتى سياق الآيات في صورة الأحزاب والحديث عن التبني ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله يدل على أن هذا الأمر يدل على أن القضية قضية تبني وإنما تعلمون أعداء الأنبياء والرسل دائما يحاولون بث الشبه بين الناس ويحاولون الغبز من قيمة الرسل ومن قيمة الأنبياء بنشر مثل هذه الروايات وقد قيلت في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قيل في قصة داود وروى أيضا بعد المفسرين وقد في دا قصة داود عليه السلام وروى أيضا بعد المفسرين أنه أعجب بزوجة رئيس جنده أريя فأرسله في مهمة حتى يختلي بزوجته مع أن داود له ألف مرأة كلو ألف مرأة أكثر وقيل إنه أعجب برئيس بزوجة رئيس حرسه وأرسله منهم إلى آخر إلى غير ذلك مما يروى في الروايات وحلل عليها بعض المفسرين الذنب الذي عُزى عليه داود في القرآن. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يتزوج السيدة الشريفة زينب بن جحش. طبعا تردد عليه الصلاة والسلام كما قلنا مخافة أن يقال إن محمد تزوج امرأة ابنه. لكن بعد نزول آيات العتاب. وبعد معاتبة الله سبحانه وتعالى له على إخفاء هذا الأمر وعلى أن عليه أن يخشى الله عز وجل ولا يخشى شيئا من كلام الناس خرج صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل حجراته ووجد فأولم صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة زينب ولم يولم عليه الصلاة والسلام لامرأة كما أولم لها فإنه ذبح لها شاتا ولم يقع هذا غير النبي ولم يقع هذا في زواج غير زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة زينب ودعا ناسا كثيرين حضر ذلك اليوم وأكلوا ما أكلوا من الطعام وجلسوا يتحادثون والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل على أهله وهم في حديثهم وهم في مجلسهم لا حتى نزل قول الله عز وجل مؤنبا لهم على ذلك لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة زينب بالجحش وقد كانت السيدة زينب ممن يسامي السيدة عائشة كما ذكرنا سابقا كان بل كانت السيدة عائشة تعتبر السيدة زينب أعظم منافسة لها من بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من خلال السنها المبكر من خلال شرفها في قومها من خلال حتى الخلق العظيم السيدة زينب رغم ما عرفنا ورغم ما أخذناه سابقا من تلك المشادات التي وقعت بينها وبين السيدة عائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا لا يعني أن السيدة زينب بن جحش لم تكن ذات دين أو لم تكن بالعكس بل كانت من أورع نساء النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن منافستها وسميتها السيدة عائشة رضي الله عنه عنها تعترف لها بهذا الأمر تعترف لها بشدة تقواها وشدة ورائها وكانت تقول لم ار امرأة في الدين قط خيرا من زينب ولا أتقى لله ولا أصدق حديثا ولا أوصل للرحم ولا اوصل للرحم ولا أكثر صدقة ولا أكثر ابتدالا للعمل الذي, تتقرب به وتتصدق به للوث... الذي تتصدق به وتتقرب به لله سبحانه وتعالى وكانت عائشة تقول لم تكن تساميني أحد لم تكن تساميني زوجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من زينب بن جحش وكما قلنا كانت امرأة تقيه ورعة شديدة التقوى لله عز وجل وكانت امرأة صناعا تصنع الأشياء بيديها وتبذل بيديها ثم تتصدق بذلك وتوزعه على الفقراء، على الفقراء والمساكين. ولا أدلة على شدة ورائها من واقعة واقعة الإفك. فإن في واقعة الإفك والأمر عظيم وشديد والمتانة هي عائشة وهي, وهي منافستها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لم يعصمها الله سبحانه وتعالى بالورع الخوف منه سبحانه وتعالى لاستغلت زينب هذه الفرصة للطعن ولو تلميحا ولو, ولو, ولو, ولو تلميحا ولو تعريضا بالسيدة عائشة رضي الله عنها لكنها لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما أعلم إلا خيرا أحمي سمعي وبصري أي ما أعلم عن عائشة إلا خيرا وذكرت لها السيدة عائشة هذا الأمر قالت وأن زينب فقد عصمها الله بالورع لأنها كانت سيدة ورعا قالت فقد عصبها الله بالورع فقالت أهلك يا رسول الله ولا أعلم إلا خيرا أحمي سمعي وبصري وأما أختها حمنة بنت جح فهلكت فيمن هلكت وكانت مما مرخاض في حديث الإفك فكما قلنا السيدة زينب بن جح كانت علمت بأنها من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعا وتقوى وخوفا من الله سبحانه وتعالى وإن كان أعظم ما اشتهرت به وأعظم ما تميزت به عن غيرها من النساء هي كثرة صدقتها فإنها كانت كثيرة الصدقة كانت كثيرة الصدقة ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم كان يقول لزوجاته أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا أول كن لحوقا بي أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا أي المرأة التي ستلحق به أول زوجة من زوجاته فسلحق به صلى الله عليه وآله وسلم هي أطولهن يدا فهن اعتقدن أن, ال... أن قوله عليه الصلاة والسلام أطولكن يدا على حقيقته وليس مجازا ولهذا كن يجئن إلى الحائط ويمددن أيديهن لينظر أيهن أطول يدا فكانت السييرة سودا هي أطولهن يدا فكانوا يظنون أن سودا هي أول من سلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن كانت السيدة زينب بن جحش هي أول النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفوا أن قوله عليه الصلاة والسلام أطول كن يد على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة أي أكثر كن صدقه لما علم عنها رضي الله عنها من كثرة بذرها وكثرة إنفاقها بل, بل إنها رضي الله عنها في آخر عمرها وهي لا زالت كثيرة الإنفاق شديدة التصدق ولهذا في آخر عام من, سني من سنيها أهدأ أرسل إليها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عطاءها وكان عشر ألف درهما فوضعته ووضعت, ووضعت ثوبا فوقه ونادت زاريتها قالت لها ضعي يدك تحت الثوب وخذ كل ما تيسر لك فتصدقي به على بني فلان وعلى بني فلان وعلى بني فلان من اليتامى ومن أقاربها من الضعفاء والمساكين فقالت ونا لنا نحن؟ قالت الجارية وما لنا نحن؟ قالت ما بقي تحت الثوب فرفعت الثوب فإذا من عشر ألف درهم لم يبق إلا ما يقارب 85 درهما ما يقارب إلا 85 درهم فقالت لو أبقيت لنا لكان حظنا أكثر من هذا ثم لما رأت السيدة زينب ذلك المال وقد بدأ المال يفيء على المسلمين وبدأ بيت المال بدأ بيت المال تفير منه الأموال وهي عطاؤها في هذا العام عشرة وهي عطاؤها هذا العام 12 ألف درهم قالت اللهم اللهم لا تتركني إلى أن أرى هذا المال من قابل أي تمنت رضي الله عنها وأرضاها ألا يمر عليها العام حتى تعطى ذلك العطاء مرة أخرى وكذلك كان في السنة العشرين في السنة العشرين من الهزرة في خلافة أمير المؤمنين عمر توفيت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأربها وأكرما مثواها. أما محطتنا الثانية اليوم بعد السيدة الشريفة زينب بنت جحش عليه السلام فهي مع إحدى أمهاش المؤمنين اللواتي لا نجد لهن من الأخبار شيئا كثيرا. ولا من يومياتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم امرا كبيرا يمكن أن نقف معه عدة وقفات كل ما نعلمه من أخبارها وقصصها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم على غزو بن المسترق وبن المصطلق هم قبيلة وسط خزاعة ومعلوم أن خزاعة كانت موالية دائما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الفخذ من خزاعة وهم بنو المصطلق فإنهم لوحدهم كانوا يمالئون قريشا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن أبي ضرار زعيم بن المصطلق يريد الإغارة على المدينة فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وخرج ليلاقي وخرج ليلاقي جيش الحارث ابن أبي ضرار وفعلا كان اللقاء بينهما في ماء في ماء يدعى بماء المرسيع ماء المرسيع غزوة ابن مسفن غزوة المرسيع على الصحيح في ماء المرسيع تلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه في غز في ماء المريسيع وكان في وكانت الغلبة وكان النصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه فوقعت ابنة زعيم القوم الحارث بن أبي ذر وهي برة بنت الحارث بن أبي ذر وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماث وقعت في سهم قيس بن ثابت بن شماث الصحابي المشهور فعرض عليها ثابت بن قيس بن شماث عرض علي على برة من ترحال عرض عليها أن يكاتبها ما معنى المكاتبة؟ يعني أن العبد أو الأمى هو يجمع المال يجمع المال إما دفعة واحدة وإما على دفعات فيشتري نفسه من سيده تعرض ثابت بن قيس بن شماس على بر أن تشتري نفسها بنفسها طبعا الآن هي تحتاج إلى مال قتل أبوها لم يقتل أبوها إنما هزم أبوها في تلك المعركة وهزم قومها وقد سُبيت أموالهم وسبيت نسائهم. إذا ليس, ليس لها من المال ما تكاتب به ثابت بن قيس بن شماس فماذا فكرت فكرت في أن تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل عليه فتطلب منه أن يساعدها في أداء دين المكاتبة وكانت السيدة براء بنت الحارث والتي سيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جوير بنت الحارث كانت امرأة كما تصف عائشة وهي المنافسة دائما وهي التي ترقب مثل هذه الأمور قالت كما قالت عائشة وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فهي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت وعائشة معه ولذلك عائشه ما إن رأتها حتى اغتارت قالت فما إن رأيتها حتى كرهت دخولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمت أنه سيرى منها الذي رأيت أي علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى جمالها وسيرى, وسيرى ملاحتها وأنه لعله اعجب بها فجعلها زوجة له وهذا طبعا ما يغير عائشة ولا تحبه ولا تضاه ولذلك السيدة عائشة عرفت ذلك الأمر فعلا ذلك ما كان ما إن طلبت السيدة جويريا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعدها في أداء دينها حتى قال عليه الصلاة والسلام أو خير من ذلك قالت وماذا قال اؤدي عنك كتابتك فذلك صداقك وذلك مهرك فقالت قبلت يا رسول الله وثرحت بذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماها جويرية ولما رأى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوه وقد تزوج جويرية يعني الأسارى الذين بأيديهم أصبحوا أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أصهار رسول الله أصهار رسول الله فما من أحد تحته أسير عبدا كان أو أمة إلا واعتقرو وأطلق أسره ولهذا كانت عائشة الصديق رضي الله عنها تقول ما رأيت رأت أعظم بركة على قومها من عائشة أعظم بركة على قومها من جويريا أطلق بها مئة بيت من بني عبد المزفرق مئة بيت أطلق أطلق صراحوه وعشقو في ذلك اليوم بسبب بركة السيدة جويريا عليه السلام ثم انقطعت اخبارها حقيقة ليس لنا شيء بعد ذلك من يومياتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى ان توفيت في عهد معاوية ودفنت في البقيع مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن ثم بعد زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بجويريا وبعد معركة الأحزاب وبعد ما وقع في قصة الخندق وتمالؤ اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش ونقضهم لما كان, بينهم لما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العهود عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتجه إلى خيبر غازيا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه حتى بلغوا خيبر وكانت خيبر حصنا حصينا فدخلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال خربت خيبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزرين فدخل صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر وقتل زعيمها إذاك حيي ابن أخطب زعيم خيبر في ذلك الوقت ووقع أسر شديد وعظيم في صفوف خيبر وكان من بين الذين أسروا في ذلك الوقت كان صفية بنت حيي بن أخطب بن زعيمة القوم وامرأت كنان من الربيع وكنان بن الربيع أيضا كان من زعماء خيبر وهو الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخرج لنا كنز خيبر لأن خيبر معروف أن كانت لها كنوز من الذهب والفضة قال أخرج لنا كنز خيبر قال لا أعلم مكانه قال أرأيت إن وجدناه عندك أن أقتلك قال نعم إن وجدتم فاقتلوني فذعبوا فبحثوا عنده فوجدوا فعلا الكنز عنده فجيء به وسلمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى محمد ابن مسلم فقتله بأخيه محمود ابن مسلم الذي قتل في أول المعركة ثم إن بلال بن رباح رضي الله عنه أخذ صفية ومعها امراه أخرى من سادات أيضا من سادات خيبر فأخذ يمر بهما وقط قتلاهما من الرجال وصدقت لهم من الرجال وهما يصيحان ويولولان وينوحان من شدة مراءهما لأن الأمر كان عظيما لا ترى في الأرض إلا أباها أو عمها أو ابن عمها فلذلك راعهما هذا الأمر راعهما هذا الأمر وأخذ يصيحان ويولولان حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فطلع عليهما عليه الصلاة والسلام فأما المرأة الأولى فكانت ثائره ومتغيرة الوجه ومتغيرة الشعر ومتغيرة الشعر فقال شيطانة اغربوا بها عني ثم لمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية فرقلها لها صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا بلال اما بقلبك رحنا تأخذ هاتين المرأتين فتمر بهما على قتلهما من الرجال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صفية بن تحويي وكانت امرأة جميلة وكانت امرأة يعني الجمال على جمال الجمال الذي أوتيه بن إسرائيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها واختارها لنفسه وألقى عليها الستر فلما ألقى عليها الستر عرف الصحابة أنه قد جعلها زوجة إذ لو لم يكن اصطفاها لنفسه زوجة لما أرخى عليها الستر وتهافت الناس تهافت الناس على صفية كلهم يريدون أن يرون كيف من هي سيدة اليهود ومن هي هذه المرأة التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى يقال إن عائشة انتقبت إن عائشة انتقبت وخرجت متخفية تريد أن تطلع على هذه المرأة التي اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاها من اليهود والنبي و... عليه الصلاة والسلام عرفها ولهذا أول ما رجعت سألها قال كيف وجدت ذلك يا عائشة قالت يهودية بنت يهودي او قالت يهودية بين يهوديات يهودية بين يهوديات فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وتزودها مع انها حديثة عهد بمقتل ايها وممقتل زوجها فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليها الزواج قالت لما اعتقها وجعل عفقها صداقها قال قالت قد كنت اتمنى ذلك قبل الإسلام فكيف, فكيف في الإسلام وقد اسلمت قالت قد كنت أتمنى ذلك قبل الإسلام فكيف في الإسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل بها امتنعت منه رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليها امتنعت فتركها النبي عليه الصلاة والسلام فلما ابتعدوا عن خيبر وجاءوا المدينة دخل بها عليه الصلاة والسلام فسألها عن إبائها في ذلك اليوم فقالت إني, إني قد خفت عليك قرب اليهود لأنهم كانوا قريبين من اليهود خافت من سحرهم وخافت من أفاعلهم قالت إني قد خفت عليك من قرض اليهود ثم جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل بها المدينة وجاء في بعض الروايات أنه لم يأتي بها إلى حجراته وإنما أخذها إلى بيت حارثة ابن النعمان وكان الناس يأتون يريدون أن يرون أن يطلعوا على هذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بني اليهود وكانت ثم بعد ذلك نزلت في بيوته وكانت أيضا من الزوجات اللواتي طبعا لأن هي يعني وضعها ليس وضعا عاديا يعني بنت زعيم اليهود ومعلوم العداوة التي بين اليهود وبين المسلمين ولذلك كأنها يعني أن يعني كانت دائما تحس بهذا الأمر كانت تحس بهذا الأمر تحس بهذا النقص ولأنه وقع في كثير من المرات أن نعتت باليهودية وكان كان بعض الصحابة حتى يخافون من صفيه كان بعض الصحابة يخافون من صفيه خصوصا وأن حادث تسميم شات النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مكش شمل يهودي التي سمت النبي عليه الصلاة والسلام في في ذراع الشات لما سألت أي, طعام أحب أي لحم أحب إليه قيل الدراع فسمت تلك الدراع فكانوا يخافون ولذلك ما أن صفية كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ووقف ذلك الصحابة على خيمة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج قال ما تفعل قال أخاف عليك يا رسول الله من تلك اليهودية ولهذا قد صفية كأنها كانت تحس بهذا الأمر ولذلك انحازت أول ما جاءت انحازت إلى صف السيدة عائشة والسيدة حفظة في الأحزاب الحزبين اللذين تحدثنا عنهما سابقا كانت صفية في حزب عائشة وحفصة مع أنه أحيانا كان يصلها ما يؤذيها من عائشة وحفصة ولذلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بتأذيها من عائشة وحفصة وأنهما, وأنهما يقولان عنها أن يهودية وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا ب إليهما فقولي أنا خير منكما أنا زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى لأن أصل صفية من نسل هارون من نسل هارون هارون بن عمران أخ موسى عليهم السلام قالت قول قال قولي لو أنا خير منكما أنا زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى يعني أنا كانت تتأذى بهذا الأمر ومرة زينب بن جحش كانت في غزوة وكان كانت زينة بن جحش وكان فيها زينب بن جحش وكانت فيها صوفية ومريضة بعيرها السيدة صفية مرض بعيرها وكان عند زينب بن جحش بقية من البعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي زينب لو, لو اعطيتها من بعيرك قالت انا تلك اليهودية وحلت مرة مع السيدة ام سلمة كانت خرجت مع ام سلمة وصفية خرج في غزوة كانت القرعة عليهما فالنبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في هودج ام سلمة واخذ يكلم صفية وهو يظن انها ام سلمة فامسلم اغتاظت لهذا الامر وقالت تكلم تلك اليهودية اغتاظت لهذا الامر وقالت كيف يا رسول الله كيف تكلم تلك اليهودية ثم جاءت بعد ذلك فاستغفرت وطلبت واستغفرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا واضح وظاهر ان السيدة صفية كانت تحس بهذا النقص ولذلك كانت تحاول أن تكون في صف عائزة وحلف رغم أنها لم تسلم حتى من كلامه ما فيها وبقيت تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفيت حتى توفيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاشت بعده في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر ثم في خلافة عثمان وفي خلافة عثمان وقع ما وقع لها من حادثة من حادثة رميها من البعير لما الأشتر برب الناقل التي كانت عليها السيدة صفية حتى سقطت بها وكانت هي من أشد الموالين لعثمان المعثار رضي الله عنه بحيث أنها جعلت معبرا بينها بين بيتها وبين بيت عثمان المعثار رضي الله عنه فكانت أيام الشفار تنقل له الطعام والشراب وضقيت رضي الله عنها وأرضاها إلى أن تستيق بالمدينة كغالب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك أيضا في عهد معاوي بن أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها وأكرم المثواها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين